وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم, يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وَفيِيذَ لِكُمُ بَل أُمِّ رَبِّكُمُ عَظم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبّكُم لئ شَكَرتُمُ لَأَزيدًاكُمْ وَلإِن كَفَرتُمُ إِ عَذَابِ لَ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 ما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم اف بالله شك فانفطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم الى اجل ثم قُلْ إن أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ كان ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ